هذه القصيدة من كلمات بصوت خلاف ابن عطية الماك لا يحلم الحوثي ولو ساعه على حد الجنوب لو كان شبرا والله أنه مستحيلا يوصل أخوان نوره بعد ربي قفلوا كل الدروب ودمروا حلمه بعد طاح برج البوصلة وسار توهامه وسار الحلم مع طيف الهبوب اليوم واخباره على كل الصحايف مهزلة أخوان نورة شب والنيران للغاوي شبوب جتك المدافع والقنابل بالتحكم مرسلة ذبحك عباد الله بلي ذنب من كبر الذنوب يا قاتل النسوان والأطفال واش ذا المنذلة حرق المصاحب والمساجد ليش تنكر يا كذوب جاك القدر والله كتب لك وعد يوم الزلزلة بعد الخيان أهل العروبة بعد شقية الجيوب ترث ثمن غالي وهذا العلم حنا بولة انت بشر لا تصطفي نفسك وياكذر العيوب والكذب والتحريف والتدليس ما مرجلة ترى الرجولة صوب وانته رايحا عن عنها بصوب أفعالك الشينا تلقفها وهذا المحصلة لكن بعد الدرس بعد اللي حصل خلك تتوب وان كان حلمك ما للدرس باقي تكمله